وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ضرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرة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 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بَتِغَاءَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِنْ مِسْرَى وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا كل البسط فتقعد مَلُومًا محسورا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 وَأَمَّا قَرْيَةٌ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عنينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما من الناس أي يؤمن إذ جاءهم الهدى إلا أن طال أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفّ بالله شهدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبير بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدِي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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون